فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزولهم يوم الدين نحن خلقناكم فلو لا تفضقون أفرأيتم ما تلون أأنتم تخلقونه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 إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لو نشاء جعلناه أجازا فلو لا تشكورون أفرأيتم النار التي تورون أأتم أشتم شجرتها أم نحن المنشئ؟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 إنه لقرآن كريم في كتاب مكلون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلو لا إذا بلوت الحلقوم وأنتم حين إذ يتوضرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا 126. ترجعونها إن كنتم صادقين 127. فأما إن كان من المقربين 128. فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكدبين الضلين فنزل من حميم وتصلية جحيم